İnna ladin kafarou sabân ʿalayhim. Ana zarthum amlamtu nuzirhum la yeminu. Xatam Allahu ʿala gulubhim ʿala sâgihim ʿala mursalih mushabat. Ve lham azabın azim. Vmin alnas min ybûl min nabillahi min yamil aakhir. Vmahum minin yuqadîgun Allah. Vladin minu ma yuqadgun illa nefsüm ma yishgun. Fi gulubhim marâlum. Vfazadhum Allah marâlum. Ve فإذا قيل لهم لا تفسدون في الأرض طالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم الموسيدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم كما آمن الناس طالوا كما آمن ألا إنهم هم ولكن لا يعلمون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 أثلهم كمثل الذي استغد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يمصرون صن من العمي فهم لا يرجعون أو من السماء فيه ظلمات ورعد وبارط يجعلون أصابعهم في آذان من الصلاع عند حذرا موتوا الله محيط بالكافرين يكاد المرض يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشى فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم بصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس عبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذين جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناءا فأنزل من السماء ماءا فأخرج به من الثمرات رزغا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وَإِنَّكَ لَتَمْشِي فِي رَايِبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتِهِم بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُ شُهَدَاءَكُمْ يَدْعُونَ إِلَّا اللَّهَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَتُبًا لِّلنَّارِ الَّتِي مَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَدَدُهَا كَافِرِينَ أَمْ الَّذِينَ آمَنُوا نُخْفِي عَنْهُمْ شَيْئًا ۖ قُلْ نَعَمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُخْفِي ۗ وَهُوَ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَالْخَفِيَّ ۖ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿10﴾ أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُخْفُونَ عَلَى اللَّهِ شَيْئًا ۚ قُلْ إِنَّمَا اللَّهُ يُخْفِي مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ ﴿11﴾ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ ۖ قُلْ فَأْتُوا بِالْبَيِّنَاتِ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 الذين ينقضون عهد الله من بعد ميساقه ويقضعون ما أمر الله به أن يصل ويسدن في الأرض يولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أنواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسباهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم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 قال سبحانك لا لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقول لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون ما كنتم تكتمن وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا لا إبلي سابعا واستكبر كان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تضرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين هَذَا لَهُ مَشْيْدَانٌ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضٍ مِنْهُ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِيهَا أَجْرٌ وَمُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ الرَّحِيمُ قلنا اهبضوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدانا فما نتبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزن والذين كفروا كذب بآياتنا أولاك أصحاب النار هم فيها خالد يا بني إسرائيل ذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم في بعهدي أوفوا بعهدكم إيايا فأرهبوا وأمنوا بما أزلتم صدقا لما معكم ولا تكونوا أولا كافرين ولا تشتروا بمالكم ما لم يحل لكم على وجه الحلال ولا تلمسوا الحرام من باطل وادفعوا الزكاة وانتم تعلمون واقيموا الصلاة واعطوا الزكاة والكمروا حق الناس بالبِر و تنسون انفسكم ان واستعينوا بالصبر والصلاح وانها لكبيرة على الخاشعين الذين يظنون انهم لا غراب ما من راجع يا بني سرائيل كرونيمة التي نعمت عليك وأنني فضلتك على العالم واتبوا يا ملأ تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يخذ منها عدل ولا هم يخون. فإذا كناكم من آل فرعون يسونكم العذاب ذبحنا بناءكم يستحيون النساء كم في ذلك بلا من ربك معظيم. وَإِذْ بنا بكم بحة انا جيناكمقالرى انا عل عن وأنا تم تنافرون وإذا عدنا مسارب عين لانا كان ثم تقالت من عدم من بعده وأنانتظالما ثمعرف عنكم منبع ذلك عكم تشكرون وإذاتينا مأ كتاب واللفقان علكم تحت وإضقاللم مساالظام هي ظام إنكم ولمتم معنانفسكم اتخالكم من عة فاتوب إلى ذلككم سغلو أن مكم ذلككم خيون لكن عنا وإذ قلتم يا موسى لأن نؤمن لك حتى نرى الله جهرتانا فأخذتكم الصعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم لغماما وأنزلنا عليكم المناسا وكلهم يا ضيبات ما رزقناكم وما ظلمون ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وَإِذْ قُلْنَا دُخُلُوا هذه القريه فكلوا منها حَيْثُ شئتم راعدا دم دخل الباب سجدا واقولوا حطت عنا ووفن لكم خطاياكم سنزين للمحسنين فبدل الذين ونوا من قولا لَهُمْ الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ولم يرجوا من السماء الحجر من علم في كل من الله ولا في الأرض إذا قلتم يا ناس لننصبر على ضع من واحديا ربك يخرجنا مما تنبت الأرض من بطنها وقثائها وفمها وعدتها وصلها ولا تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير إهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وغرب عليهم الذمة المسكنة بلا أبو بغضب من الله ذلك بأن كانوا من بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما فعل كانوا يعتدون. إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَكُمَّ رَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فأضل الله عليكم رحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا في السبت فقلنا لهم كونوا قرادة خاسين وجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وما بعضة للمتقين وإذ قال سان نقامه إن الله يأمركم أن تذبح بقرة قال أتتقدنا هجبا قال أعوذ بالله أن نكون من الجاهلين قالوا لعننا ربك يبيننا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عبان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا دع لنا ربك يبيننا ما لونها قال إنه يقول إنها بغرة صفراء فابعوا لونها تسر الناظرين. قالوا دع لنا ربك يبيننا ما هي إن البغرة شابه علينا وإنا شاء الله مهتد قال إنه يقول إنها بغرة لا ذلل تثير الأرض ولا تسقي الحسن سلمة لا شيء فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كانوا يفعلون وإذ قتلتم نفسها فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتما فقلنا ضربوه ببعضها كذلك يحل الموتى بيرك ما ياتي لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة وشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشة الله وما الله بغافل تعملون أفتاض معنا أن يؤمنوا لكم وقد كان فريقا منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما أعطله أم يعلم وإذا لقلنا لنا من قالوا آمنا وإذا خلى بما فتح الله عليكم به عين لربكم أفلا أَوَلَا يَعْلَمُنَا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَشْرُعُنَا وَمَا يُعْلِنُنَا مَمْنُهُمْ مِنْ مِينٍ لَا يَعْلَمُنَا الْكِتَابَ إِلَّا لَمَانِي وَإِنْ هُمْ لَا يَظْلَمُونَ فَبَيْلٌ لِلَّذِينَ يَتَوَدَّنَا الْكِتَابَ بِأَئِنِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُنَ هَذَا مِنْ عِنْدَنَا اللَّهِ لِيَشْتَرُبِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبَيْلٌ ل فقال لنا نتمسّن النار إلا أيام معدودة والأتخذ من عين الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولن على الله ما لا تعلم؟ بل ما أن كسب سئات وحاظت به خطيئتهم فولائك أصحاب النار فيها قايلون والذين آمنوا الصالحات ولائك أصحاب الجنة يمشي قايلون بعيد أخناميثا قبني سائل لا تعملن إلا الله بالمعلين إحسانا وماذن قلبا وقولوا الناس وحسنوا أقيم صلات واتركا إِذْ مَتَوَلَّيْتُمْ إِلَى قَلِيلٍ مِنْكُمْ أَنَّتُمْ وَعَلَى اللَّهِ يُغْنُونَ <تصفيق> وَإِذْ مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ من دِيَارِهِمْ ف مننا بماضل الكتاب تكفرون ببع فما جذااب من يفعل ذلك كم لا خزون في الحياياتة الدنيا وعمل القيامة يور عيلاش عذا ببل الله غاف انعمما تعمل ولا كلنا الذي شتون حياة الدنيابة بالآخريرة فلا يخافف فَلَا من عذا بلا مصون وقد آتينا مسل الكتاب اض من بعد بوس ل آتينا عس بما عمل بات أي بما لا وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عيناد الله مصدقوا لما معهم كانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا به فلعنت الله على الكافرين بإسما يشتروا به أنفسه من يكفر بما أنزل الله بل أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباء بغضب, بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وَاِذَ اَخَذْنَا لَهُمْ أَمِنُوا بِمَا الطُّورَ اللَّهُ وَقَالُوا آتَيْنَاكُمْ بِمَا وَاذْكُرُوا عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا تَتَّقُونَ وَهُوَ قُلْنَا تَعَالَوْا نُعَهِّدْ بَيْنَكُم مِّيثَاقًا لَّن تُكَلِّمُوا الْمَوْتَى وَلَا أَحَدٌ مِّنكُمْ إِلَّا أَن يَكُونَ وَلَقَدْ عِلْمٌ فَأَشْهَدُوا بِاللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأَشْهَدُوا ولين كانت لكم الدار الاخرة عند الله خالص وتمياد من الناس فتمننوا ما متين كنتم صادقين او لن يتمنها ابدا مما قدم ال اليهم والله عليم بالظالمين ولتجدن انهم احرص الناس على حياه ومن, ومن أحدهم لو وما هو من إن والله بما يعملون والما كَانَ عدوا الجين فإننه الزنه على قالب اللهصدقما بينله وهده مشال المؤمنين ماما كان عدوول للله وما كثير وسلله وجب إميك فإن الله دول الكاب وولقد أن زلناكايات مات وما يفر بها إن ب Allah wa ra'a buhürihim ka'annahum la والتبع ما تتلشى شياضٍ على من كسليمان وما كفر شليمان ولكن الشياضين كفر يعلم الناس السحر وما منزل على الملكين بباب لها وتماروت وما, وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتننا فلا تكفر فيتعلمنا منهمما ما يفرقن به بين المار وزوجه وما زاره وما به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمن ما يوره ملايا فعهم لا بد علم 16. sayfa okunuyor ما مَن نَّسَخَ مِن مَّاعِدٍ أَوْ نَسِيَ هَنَاتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَمْ لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ ظَلِيقَ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَمْلِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ أَمْ تُرِيدُونَ أَن تَسْأَلُوا رَسُولَكُم كَمَا سُئِلَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ ومن يتبدل الكفر بالإيمان ود كثير من أهل الكتاب لما يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عناد نفسهم من معد ما تبين لهم الحق فاعفوا بصرحوا حتى يأتي الله بأمنه إن الله على كل شيء غدير وقيموا صلاة وآتوا زكاة وما تغطموا لأن من خير تجدوا عناد الله إن الله بما تعملون بصير وضالوا لن الجنة إلا من كان هودا أو نصارا تلك أمانيهم وقالت اليهود ليست النصارى على شيء ووقالت النصارى ليست اليهود على شيء وامتنا كتاب كذلك قال الذين لا يعلمن مثل قالهم فالله يحكم بينهم بأمر الجماد في مكانٍ في يختلف ومن أظلم من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك كما كان لهم أن يدخلها إلا خائفين لهم في الدنيا خج لهم في الآخر العذاب العظيم ولله ما يشكو من مألوف وجه الله إن الله واسع عليم وقال اتخذ الله ولدا سبحانه بل رمى ما في السماوات والارض كل الله لقانته يدعو السماوات والارض واذا ضلام عنا فانما يقول لكم ما فيكن الذين لا يعلمن لو كلمنا الله واتتنا ايه كذلك قال الذين من قبلهم مثل تشابه متشابهن يقولون بهم قد بينت الايات رب ميون بيننا ارسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسال عن أصحاب الجحيم وَلَا نترضى عنك يا هؤلاء ولن نصار حتى تتبع من لا تنقول إن هذا الله والهداة أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ أهواهم بعد الذي جاءك من عن يملك من الله مي و لا نصير الذين تعلم الكتابة إنها قد نابت أولائك يؤمنون به ومن يكفر به فولائكم الخاسرون يا بني إسرائيل نكران عمت النتين عمت عليكم و علي فاذل كم على العالمين من لا نفس عن ولا منها ولا شفاعة وَإِذْ تَلَايَ أَيُّوبَ رَبِّ بِكَلِمَاتِهَا فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلَكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ مَن يَدْنِيَتْ قَالَ لَا يَنَالُ عِندِي الظَّالِمِينَ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى وَعَهْدًا إِلاَّ إِلَـٰهِكَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن قال من نحن كتب الله مديعه قل لنا اننا كنا نعبد عذاب النار وبئس المصير فإذ يرفع إبراهيم الغواعد من البيت بإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنا تستميع عليهم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وإرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنا تتباه بالرحيم ربنا وابعث فيهم رجلا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب الحكمة ويذكيهم إنك أنا تلعزيز حكيم ومن يرغب عملة إبراهيم إلا ما نس نفسه ونقد اصطفينا في الدنيا وإنه في الآفات من الصالحين إذا طالناه ربه أسلم قال استمجل رب العالمين بل الصابح هاي مراهم بنيه ويعبور يا بني إن الله أظافر لكم الدين فلا تموتوا إن لا موت مسلم أم كنتم شهداء إذا حواري عقب الموت إذا طال ما تعبون من بعد قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وإله واحد ونحلهم مسلم قد خلت لها ما كسبت ما, كسبت ما ضالو الكونهن أونصارا تهددو قلبا من تيبراي معنيف وما كان من مشكين أولئهم الناس وما أنزل إلينا وما أنزل إليا إيران وما إسماعيل إسحاق ويعقوب الأسباط وما أتي من سبعيسا وما بين أحد منهم نحن لهم ما في شطاب الله صبرة الله ومن أحسن من الله صبرة ونحن له عابد ولا تحاجوننا في الله ربنا ربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن المخلص أم تقول لإن إبراهيم وإسماعي وإسحاق ويعقب الأسباب كانوا هدى أو نصارى قل أنتم أعلموا من الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عيده من الله فمن الله بغافل عن تعمل تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبت ولا تسألون عن كانوا يعملون